3 الله الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على فصل الاعتقاد للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال رحمه الله وأما المظنون به على غير أهله فقد كان طائفة الأخرى من العلماء يكذبون ثقوته عنه وأما أهل الخبرة به وبحاله فيألمون أن هذا كله من كلامه أن هذا كله كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضا ولكن كان هو وامثاله كما قدمتم القريبين لا يثبتون على قول ثابت لان عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به الى طريقة خاصة الخلق ولم قد يان عندهم ك... لان عندهم من الذكاء والطلب به الى طريقه خاصه الى طريقه خاصه الخلق ولم يقدر لهم سلوك طريق خاصة هذه الامه الذين ورثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن كما قدمناه وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك كما جاءت به الرسالة ولهذا كان الشيخ أبو عمر بن الصلاح يقول فيما رأيته فيما رأيته بخطه أبو حامد كثر القول فيه ومن فأما هذه الكتب يعني المخالفة للقرآن للحق فلا يلتفت إليها وأما الرجل فيسفت عنه ويفوض أمره إلى الله ومفصوده أنه لا يذكر بسوء لأن عفى الله عن الناس والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على كل ذنب وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصيرة اللاسية ومع كثرة الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن وهو يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي فإنه قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن فلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد, ما يوجد ف... لا لا يوجد لا يوجد وقد حكى عنه انه ما يوجد لا عفوا لو قرانا على ما عليه قد حكى وقد حكي انه من القول وادعاء الاصنيتي ما, ما يوجد لا ما يوجد لا على ما عليه هذا موجود في اذن ليس اجابا ولا اعزابا نعم وقد حكي عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه ورد عليه أبو عبد الله المازري في كتاب أفرده ورد عليه أبو بكر الطرطوشي ورد عليه أبو الحسن من غنان رفيقه. رفيقه ورد عليه كلامه في مشكات الأنوار ونحوه ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أبو عمر بن الصلاح وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكري النواوي وغيرهما ورد عليه النعقيل وابن الجوزي وأبو محمد المقدسي وغيرهم وهذا باب واسع فإن الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لهم في كلام الرسول ثلاث قرق طريقة التخييل وطريقة التأويل وطريقة التجهيل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد قبل أن تدارس ما ذكره المؤلف رحمه الله عن شيء من اخبار الغزال ومؤلفاته سبق المرة بنا الرازي مر بنا أنه قال عندكم في صفحة سنتين و قال مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه عبدالله الراجل الذي احتدى فيه حظم بن سيناء وعين القضاة الهمداني عين القضاة الهمداني يعني كما ذكروا في ترجمته له مقالات كفرية تخرجهم يام الله ولهذا صلب كما ذكر الذي ترجموه صلب قتل مصلوبا في همدان سنة 25 و 500 من الهجرة أبو حامد الغزالي مرضنا شيء من الكلام عنه والمؤلف كما قلنا لكم مرة نتحدث عنه في مواطن و يعني الذي همنا في هذا أن أبو حامد عنده شيء من الاضطراب والتردد تارثاً يوافق على الحديث تارثاً غيرهم وعنده من المقالات الشنيعة الشيء الكثير لكنه ربما يعني يتكلم بهذا كلام الشنيع وفي مسروق تجديش يبدع ويضلل من قال به ولهذا هذا الذي أوجب أن بعض العلماء يشككون في هذه الكتب الشنيعة له لكن الحقيقة كما قال شهر الاسلام هذه تثبت له كتابة المضنون به على غير أهله هو من كتبه لكنه عفو الله عنه لم يكن عارفا بمده بالسنفس وسبق المرة بأنه جرب المذاهب كلها إلا مذهب الثلاث لم يعرفه إلا في آخر حياته على سبيل إجمال جرب الفلسفة جرب الكلام جرب الباطنية وآخر مطافة سلك طريقة التشف الصوفي لكنه كان في آخر أمره يعني عرف مذهب حياته إجماله وماته البخاري على صدره نذكر بعض الكلام الشيء رحمه الله القبل هنا لما قال عندكم في صفحه 64 معلق عليه لما قال حتى من المكاشفات العلميه والمعاملات العباديه ما لم ينه ما لم يعني اخذوها او اخذها من الفلاسفه كما بين الشيخ ابن غضون والمعاملات العباديه اخذها من ايش من الصوفيه لما عند الصوفيه المراد ما يتحلق بالتعبد او المعامله ولا خلاق بينه وبين الله سبحانه وتعالى أيضا من شناحات ما جاء في كتب غزالي أن مضمون كلام الغزالي كما يقول الشيخ رحمه الله في الدر أنه لا يستفاد شيء من خبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور العملية وإنما يدرك هذا بش بالمكاشمة بي يعني جعل الكشف هو الطريق يعني معرفة السعالة وليس خبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ أيضا في موضوع آخر يجعل غزالي غاية الأعمال العلم فقط غاية الأعمال العلم هو كل شيء وهذا نفس مذهب الفلاسية أنهم يجعلون العلم هو كل شيء, هو هو كل شيء. العلم هو المعرفة أما عمل قلب أو عمل جواهر فهم يش عنه بمعزل وقال الشيخ ويعظم الزهد وغزالي أعظم من التوحيد القوم الزهف اعظم من, من التوحيد هذا كله في النبوات الاول 380 و الدر الخامس 48 300 هنا قال رحمه الله واما المضنوب على غيره لازم كتاب الغزالي التي فيها كما قال الشيخ يقول فيها فلسفه محض مخالفه للملك ما مخالفه يعني لا مخالفه للإسلام ومخالفه اليهوديه ولا النصرانية لكن كما قال الشيخ عندك هنا وقال في غير موطن أن الغزالي يأتي بالعبارات الفلسفية الشنيعة ويعبر عنها بعبارات إسلامية وإلا قال الشيخ رحمه الله عن الكتاب المبنون بها على غير أهله أن قول المشركين ان قول المشركين خير من كلام الغزالي يقول لهم ما نقول كلام العودة النصارى خير بل حتى المشرك العرب الوثنيين خير من هذا ذكر في النبوات الأول 88 و 300 وفي الأصفانية تحقيق السعوي 79 500 قال عندك هنا لما ذكر قضية الكشف يعني وتعويل عليها أيضا هذا ضيّن الشيء بالأصفانية وقال إنه بالغ في الكشف فغزالي بالغ بقضية الكشف الكشف الصوفي ودعم أنه يعني يحقق العلم بجميع ما جاءه. طبعا هذا لما يقولك أن الكشف يحقق العلم بجميع ما جاءه هذا انتقاط للنبي عليه الصلاة والسلام معناه أنه يمكن يصل لما جاء به رسول ليس عن طريق الوحي وإنما عن طريق إيش؟ هذا الكشف كلامه في النبوة كلام شنيع قال عنه الشيخ أنه, إنه فسر النبوة يقضر من كلام الفلاسفة الفلاسف يقول عن النبوة أنها, إيش؟ إنها فيض طالب من العقل الفعال ويقال له كلام في النبوة يعني يحاكي كلام الفلاسفة طبعا لما تقول يحاكي هو في لس الوقت أيضا يعني يقول بقول الفلاسفة لكنه في لس الوقت أيضا إيش؟ يكفر الفلاسفة هو الذي يألف كتابه الشهير سهافة الفلاسفة وكفر بن سينة فيه ثلاث مسائل وبداه فيه بضعة عشر مسألة لكن هذا من التدبد الذي عنده الغزالي ان تجدي يقول قول قول الفلاسفه لكن هو يعني في نفس الوقت هذيش يكفرون كل كله في الاصنيه 1400 وما بعدها وكلام ابن الصلاح رحمه الله فيها يعني في التحقيق أن كتب الغزالي التي ادعى الحق لا ينتفث اليها اما الرجل فيسكت عنه ويبين الشيخ ما انسكت عنه انه يعني لا ينكر بس لانه الرجل مات يعني على, على وقد تاب من ذلك والامر الاخر كما ذكر الشيخ انه يرد على يعني بالنسبه للغزالي رحمه الله ان هذا الضلال الذي تلبس به يعني يرد ان يكون مخطئا متاولا له حسنات ماهيه ونحو ذلك من المحطات التي استقرها الشيخ رحمه الله في المنهج وسماها اسباب سقوط عقوبه جهنم او سمى العلماء المحطات العشر. لما قال لان مغفر طلبه حسنات منهم من غيره بالحسنات منهم من غيره من غير يعني يدعون له الى مات و... ويعني يهدون له الثواب وتكثير ذرو المصائد فال... فلا يخذب الانسان على انتفاء ذلك يعني انتفاء هذه الاشياء التي يعني لان الوعي كما نعرف متحقق باستماع الشروط وانتفاء المعاني قال فلق نسان على انتفاع ذلك على انتفاع ماذا؟ على انتفاع هذه الأمور قال هذه متحقق الغزالي ولغير الغزالي حسنات ماحية مصائم مكفرة ونحو ذلك قال ان هنا وهو يميل إلى الفلسفة وهو رأي الغزالي يميل إلى الفلسفة هذا مرضنا مرارا سواء في ما, ما يتعلق بقضية النبوة كلام في هذا يعني غريب من كلام الفلسفة طبعاً هنا في ملحظ مهي نبه الشيخ الظلام يعني البلية أحياناً هذه ينبغي نحذر منها لأنفسنا أن إدمان الغذال وقرأته في كتب الفلاسفة هي التي جعلته يعني يقع في هذا الضلال وهذا الذي قاله ابن العرب التلميذة لما قال الشيخنا أبو حامد دخل في فطن الفلاسفة طبعاً دخل يعني ثم أراد أن أخرج إيش فما قدر ولهذا قالوا عن أبي حامد قالوا أمرضه الشفاء أمرضه الشفاء الشفاء الخفاء بإيش أدو سينة كتاب الشفاء لابن سينا هو الذي عبر عن الشيخ السلام بقوله أنه هو عمدة المتأخرين من الفلاسفة فهذا الشفاء صار مرضا على أبي حامل غزالي رحمه الله يقول الشيخ السلام رحمه الله وصاحب الجوائر كتاب جوائر القرآن هذا من كتب غزالي قال لكثرة نظره في كلام الفلاسفة في كلام الفلاسفة الباطنية وصاحب الجوائر يقول واستمداده منهم امزج في كلامه كثيرا من كلامهم يعني هذا كثرة النور جعلته ايش يعني كلامه يمتزج ايش بكلامهم قال وان كان يكفرهم بكثير مما يوافقهم عليه يعني هو الان تاثر بهم وفي نفس الوقت يكفرهم ويضللهم وفي آخر كلام طبعا بان كلامه لا يفيد علما هذا في اخر الامر يا لكن كما أيضا بربنا أن حرمة الغزالي ليس تتحرمت إيش؟ الرائجي باعتبار أن الغزالي رحمه الله له من الكلام في العلم والفقه والعبادات ما ليس للفخر لي قال عندك هنا وقد حكى عنهم القول هؤلاء الذين يعني حذروا وغلضوا عن الغزالي في كتبه العلماء المذكورون عنه الآن وهؤلاء ذكرهم الشيخ بعدة مواطن ذكرهم في الأصغانية واحد واربعي ستمائة والصفادية صفحة تسعة ومائتين وخمسين ومائتين والنبوات الأول الانتين وتسعين وثلاثمائة والسبعينية ثمانين ومائتين ذكر هؤلاء وذكر غيرهم فعندك الآن أبو عبد الله الماجري له كتاب أفرد, أفرد على أبي حامد وكلام الماجري في نقل السمكي في طبقات الشافعية الرابع الرابع اعشرين همائة كذلك أيضا رد أبو رد أبي نبكر الطرطوشي أيضا موجود في طبقات الشافعية في نفس الموطن أبو الحسن المرغناني هذا حنبي وكما قال هذا رفيق أبي حامد رفيق أبي حامد وعيدا رد على أبي حامد قال ورد عليه الشيخ أبو البيان أبو البيان هذا كما ذكر الشيخ الموطن هو أبو البيان القراشي الحوراني والشيخ ابن صلاح معروف لصاح المقدمه وحذر من كلامه في ذلك هو ايضا ابن صلاح وابو زكريا النووي رحمه الله العالم المشهور ايضا ذكر منهم ايضا العلماء لدينا ماذا ذكر هنا ابن شكر أيضا من يعني رد على بحامد ومن الحنابلة عندك يا ابن عقيل والجوزي معنى ابن عقيل والجوزي يعني هم اقرب للمذهب ومع ذلك ايضا ردوا على أبي حامد أبو محمد المقدسي الذي يبدأ محمد من يكون أبو محمد يكون عبدالغاني أم الموفق لا أنا يبدو لي يبدو لي أنه لعل عبدالغاني لعل عبدالغاني لأن الشيخ فيه حاليا إذا صاحب المغني يقول إيش لعله فلعله أن أبو محمد هنا لعله ابن جرير على احسن ما ادري اذا احتمال ولا محمد المظلي فسهل ثقيل هم الفلاسفه والباقنيه الذين يقولون انهم خيل اشياء على حقيقتها في الباطن وخاصيه القوه عندهم تخيل وطريقة التاويل طريقه متكلمين من الجهميه والمعتزله واتباعهم يقولون إنما قاله له تاويلات تخالف ما دل عليه اللفظ وما يفهم منه وهو وإن كان لم يبين مراده ولا بين الحق الذي يجب اعتقاده فكان مقصوده أن هذا يكون سببا للبحث بالعقل حتى يعلم الناس الحق بعقولهم ويشتهد في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق قولهم ليثابوا على ذلك فلم يكن قصده لهم البيانة والهداية والإرشاد والتعليل بل قصده التعمية والتلبيت ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلهم ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد به البيانة فيجعلون حالهم في العلم مع عدمه خيرا من حالهم مع وجوده وأولئك المتقدمون كابن السينة وأمثالي ينكرون على هؤلاء ويقولون ألفاظه كثيرة صريحة لا تقبل التأويد لكن كان قصده التخيل وان يعتقد الناس الأمر على خلاف ما هو عليه وأما الصف الثالث الذين يقولون إنهم أتباع السلف يقولون إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات ولا أصحابه أصحابه يعلمون معنى ذلك بل لازم قولهم أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما يتك... ما تكلم به من أحاديث الصفات بل يتكلم بكلام لا يعرف معناه والذين ينتحلون منهب السلف يقولون إنهم لم يكونوا يعرفون معاني النصوص بل يقولون ذلك في وهذا القول من أبطل الأقوال ومما يعتمدون عليه في ذلك ما فهموهم من قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ويظنون أن التأويل هو المعنى الذي لا يسمونه هم تأويلا وهو مخالف للظاهر ثم هؤلاء قد يقولون تجرى النصوص على ظاهرها وتأويلها لا يعلمه إلا الله ويريدون بالتأويل ما يخالف الظاهرة وهذا تناقض منهم وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص فقط الطائفة الثاني غالطتان في فهم الآية طيب يعني هذه المسالك الثلاثة في الذي ظلوا وزغوا عن طريقة الرسل عليهم السلام ذكرهم الشيخ في عدة مواطن ذكرهم في اول الحموية وذكرهم أيضا رحمه الله في الدر الأول أيضا في أول الدرع الجزء الأول صفحة ثمانية يجب أن جاء لهم ذكر في الفتاة والسابع عشر ستة وخمسين وثمائة والتاسع عشر ستة وخمسين ومئة هنا بدأ بأسوأ أو أسوأ الطرائق والمسالك ومسك الفلاسفة أهل التخيل الذي يقولون أنه خيل الأشياء لا حقيقه اللاعب فهم يقولون ان الرسل خيال يسمون احيانا ايش الخطاب الجمعوري الخطاب ايش يعني ان الرسل لما يقولون ان هناك جنه ونار هناك يوم اخر ولا ان الله له اسماء ثلاث يقول هذا كله باب التخيل يعني يخيل للناس أن تم تبعث نشور لكن الحقيقة لا ليس تم تبعث نشور هذا حاولوا الها الزنادقه الها هم يقولون ان الرسول يعني خيال ايش في ماذا في خطابه وان الرسول يعلم ان ما في بحث لكن تماما عبرون في موطن اخر يقولوا ان الرسول يكذب. يكذب من اجل ايش مصلحه الجمهور هذا ما قالته ايش الفلاسفه وهم على, على صنفين منهم من يقول أن الرسول التخيل في خطابه لا في علم وهذا مسلك ابن سينا ثم جاء بعد الفارابي اخذب منه واعظم ضلالا فالفرافي يقول لا الرسول يعني, يعني يقول الناس في بعث لكن الحقيقة ما في بعث الرسول ما يحلف الان هو صار اسوء من ابن سينا ابن سينا يقول لا الرسول يعلم لكنه التخيل في خطابه اما اللي فيقول لا الرسول يقولهم في بعث ويظن ان في بعث والحقيقه ما في بعث فلهذا تجد أن الفرابي يفضل الفيلسوف على النبي لأن الفيلسوف يعلم الأمر على ماهي عليه أما النبي فلا يعلم فكان الفرابي أخبث من النبي السين وكلهم يعني كلهم عبد الله يعني في غير زندقة وضلال هؤلاء هم الفلاسفة الباطنية وشيخ حدث عنهم كما قلت في الدار وفي الحموية يبقى عندنا كلام لم يقول الشيخ الباطنية وهو مراده هنا بالباطنية هنا لهم القرابطة الباطنية هم القرامطة أو طعف الباطنية كالإسماعيلية الدروز والمصيرية وإلا في الشيخ رحمه الله في بيان تدريس الجامية بيّن أن الباطنية كما تطلق على هذه فرقة الزندقة والضلال الإسماعيلية القرامطة المصيرية الدروز فقد يعني يطلق مصطلح الباطنية على بعض أرباب التصوف ممن يشدقون مثلك التفسير الإشاري او التاويل الباطني ولا نصيب ايش الى ظلال اولئك فصل الشيخ احمد الله ذلك في بيان التدريس الجامعيه الجزء الثاني صفحه 67 و100 الفريق الثاني لهم اهل التاويل ويجي تفوق اهل التحريف كما بين الشيخ احمد الله اهل التاويل هذه هم هم المتكلمون عندك الجهميه والمعتزله اتباع الاشاعره عندهم نصيب من ذلك الاشاعره والمدريديه كلهم ايش على هذه لكن مستقل المسافر ماذا يقولون يقولون ما قاله الرسول له تأويلات تخالف ما دل عليه اللغة فجعلوا المصوص الأسماء الصفات جعلوا هذه يعني تحتاج إلى تأويل أو تحريف فصرفوا النص عن إيش؟ عن معناه المتبادر منه صرفوا النص عن دلالته وعما قضيه وظنوا أو زعموا أن ظاهر نصوص صفات أن ظاهرها التنفيذ فذلك مسلك التحريف فالتحريف وبعض الاصحاب هذا المسلك لما يعني يعني قال هذا مسلك لماذا؟ يعني ما ذكر الصحابه صحابه الله عن اخوذه بالنصوص على ما عليه ولم يعني يعمل هذا التاويل الباطل فتجد مثلا الجويني تجد ان الجويني ابو أن يقول ايش ان الصحابه كانوا مشغولين كانوا مشغولين بالجاهليه لا ما كان عندهم وقت يعني حتى يصرف النصوص علاش عن, عن ظاهر حتى جاء هؤلاء المتاخرون ايش عبثوا في تلك النصوص باسم ايش التاويل باسم التعميل والتحريف لك الآن هذا المسلك وان هذا المسلك كما قال الشيخ الان معناه ان الرسول ما جاء مبين وما جاء رحمة رحمه لو صار يعني ما جاء بالرسول صار ايش فيه التاميه والضلال وهذا ما ذكر الشيخ رحمه الله في الحموية وذكر أيضا في الدارة الخامس إذا كان النص الآن يأتي ثم يصرف عن معناه ويتأول معناه هذه النصوص ما جاءت بالبيان ليست فيها بيان وليست فيها تبيان ولا شفاء ولا رحمة وإنما جاءت هذه النصوصة بالتعميه والإلغاج هذا لازم نذهب هؤلاء المحرفة المتأولة لعض الباطشخ جميلة لمقالة إيش؟ فلم يكن قصده لهم البيان هذا لازم قوله ولا الإشارة التعليم بل قصده التعمي والتلبيس ولا تجد أنه يعملون النصوص هذه لما يأتي نص القرآن والوحي في غاية الوضوح في غاية الظهور فيعملون فيها وحشية اللغة وشواد اللغة من أجل ماذا؟ من أجل أن يصل بالنصة عن معناه الذي دل عليه الدليل واختظاه السياق قال عندك هنا وأولئك المتقدمون كابن سيناء يمكنون على هؤلاء كما قل لكم وكما واضح دائما الذي وافق أهل الباطل في شيء تسلط عليه المخالف فالفلاسفة ابن سيناء تسلط عليه على أهل التأويل ويقولون اليوم المتفزنة ألفاظه كثيرة صريحة لا تقبل التأويل ولكن كان قصته تخفى فالدموم يعني انتم أنتم الآن هذا الذي جاء به القرآن واضح ضيم ما يحتمل التأويل لاحظ كيف تسلط الفلاسفة على المتكلمة لكن الجواب عن هذا على مذهب الفلاسفة أن هذا النص الذي جعل بالقرآن إنما هو إرادة بالتخيل إرادة بالتخيل فلاحظ الآن هم تسلط عليهم من أجل أن يزموهم بالتخيل يعني. وأيضا أزموهم من جهة ثانية كما ذكر الشيخ الحموي وغيرها أزموهم انكار نصوص المعاد فقالوا أنتم الآن فرفتم النصوصة عن معناها نصوص الصفات عن معناها فيتعين عليك من تصري نصوصه المعاد وأن نصوص الصفات أكثر من نصوصه المعاد فإذا تأولتم نصوص الصفات فتأولوا نصوص ماذا المعاد النصوص الصفات أكثر وأظهر وجاءة التورات كما ذكر الشيخ غير موطن الذي هو أصل الإنجيل فكان هذا فعلا يعني مدعاة لايش ان يفصلوا الفلاسفه على المتكلمين من هاتين الجهتين يعني اما الزامهم بالتقييد كما ذكرت عندكم هنا واما الزامهم باش بان ايش بأن ينكروا المعاد ويحرفوا المعاد كما حرفوا عيش النصوص الصفات الصفات اللي هم اهل التضليل او كما يسمي الشيخ التضليل مره كل يسميهم شيخ الغله التجهيل مره يسميهم اهل التضليل وفي الموطن الرابع سماهم أهل الأمية كما في الجواب على الثلاثات المصرية هؤلاء يدعون اتباع السرف بل جملة من الناس يظن أن هذا مذهب السرف كما بيّن الشيخ عبدالدر هؤلاء يقولون إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات ولا أصحاب يعلمون معنى ذلك هذا قوله لا الشيخ الدقيق وعنده هذا العدل بل لاجموا قولهم أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ما تكلمه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام على حد زعمهم لا يعلم معاني الصفات الاتجاه في القرآن فيلدم لذلك أيضا أنه إذا تكلم بأحدث الصفات تكلم بأحدث النزول أيضا أنه لا يعلم معاني هذه الحديث ولا شك هذا فيه طعن واضح بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعقل ولا يفهم بأحدث الصفات وطعن في الصحب الكرام من السابقين أولي بهجان صار أنه بمنزلة الأميين بمنزلة العباد الصالحين الذين عندهم صلاح لكن لا ليس عندهم علم فهذا طعلم في, في, في النبي سلم طعلم في, في الصحابة طعلم في القرآن ما صار القرآن تبيان ولا شفاء ولا رحمه ولا موعظة إنما صار يعني كتاب فيه الغاز وفيه طلاسم لا يعلمها ولا يفهمها أحد طيب قال والذين يمتحلون مذهب السلف هم يدعون أن هذا مذهب السلف يقولون أنهم لم يكون يعرفون معاني النصوص يعني أن لا يعرفون معاني النصوص بل يقولون ذلك في الرسول يقولون ذلك يعني يقولون من الرسول أيضا إيش لا يعلم أو لا يعرف معاني النصوص قال الشيخ هذا الخول من أبطل الباطل او من أبطل أخوان طيب هنا قبل أن نواصل يجب أن تعلم هذه المسالك الثالثة التي هي التخييب والتحريف والتأويل مسك التفويض أو التجهيل هذه مسالك كما بيّن الشرح عمه الله هذه المسالك كلها يعني تشترك في ماذا بيّن الشرح عمه الله في الدرق قال تشترك في, يعني في أصل فاسد وهو أن الرسول لم يبين المرادة بتلك النصوص يعني مع أنها قوال فيما يبدو أنها يعني مختلفة ومتغايرة ومتباينة لكن يجمعها هذا الأمر أن كلها تتفق على هذا الأصل الفاسد وهو أن الرسول لم يبين المرادة بالنصوص وإنما جعلها مشكلة أو متشابهة كذا قال الشيخ رحمة الله بالدر الأول والثالث قال الفرق الثلاث مشتركون هي القول بأن الرسول لم يبين المرادة بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة نرجع إلى كلام الشيخ عن أهل التوفيط قال أم عليه في هذا ما فيهم القول سعلا وما يعلم تأويل الله ويظنون أن التأويل هو معنى الذي يسمونه هنا الشيخ حيني الآن أن ضلال أهل التأويل أنهم لم يفهم من التأويل ولم يعرفون التأويل إلا الذي عنده المتأخرين وسينكر شيخبنا أن أنواع التأويل الثلاثة فهم لم يفهم من التأويل إلا معناه عند المتأخرين من المتكلمين وصليين وهو صرف الكلام على احتمار راجع احتمان مرجوح فاهم هذه هي البليه انه ايش لم يفهموا معنى التاويل واطلاقات ان تاويله السبيل الحقيقه يرجبه التفسير يرجبه صرب الكلام لم يعرف التاويل الا معنى عند المتاخرين وهذا الذي قال ان المؤلف قالوا يظنون هو المعنى يسمونه هم تاويلا ما التاويل الذي يسموه تاويلا هو ايش هو صرب الكلام اللي هو التحريف صرب الكلام احتمال راجع احتمال المردوح ثم ذكر عند الشيخ هنا انهم على عايش على على الصنفي الصف الاول قال عندكم هنا يقولون تجر النصوص على ظاهرها وتاويلها لا يعلمها الا الله ويريدون بالتأويل ما يخالف الظاهر وهذا تناقض لاحظوا التناقض عندهم ودعم صح الباطل ابدا يتخلق لكن هذا تجديش في سطر واحد في سطرين كلامه ينقض بعضه بعض فلاحظ اولا المفوض هنا الصف الاول قال تجرى النصوص على ظاهرها طيب ثم قال ايش وتاويلها لا يعلمها الله هذا التناقض هو الآن لم تجر النصوص على ظاهرها معنى أنه قد فهم منها شيئا لما يجريها على ظاهرها أو حتى قال لو قال لا تجر على ظاهرها سأقال ذلك نفير ثباتا مدام له قال أنها تجر على ظاهرها هنا أو قال, لو قال لا تجر على ظاهرها فقد فهم شيئا فقد فهم شيئا هذا يتلاقب مع قوله أن لا يعلمه إلا الله لاحظت نقول كيف تقول أنها لا يعلمها إلا الله ثم أنت الآن إيش يعني فهمت منها شيئا أو فهمت منها معنى هذا وجه التناقض عندها التناقض الآخر أنهم الآن هم يقولون لم يقل تجر النصوص على ظاهرها لم يقل تجر النصوص على ظاهرها فمعنى كما قلنا أنهم فهموا شيئا وهم في نفس الوقت أيضا كما تلحظون ينفون التأويل مطلقا هم ينفون التأويل مطلقا فهنا وجه التعارض كيف أنتم الآن تقول تجرى على ظاهرة ثم تنفل التأويل بإطلاق فهم الآن بهذا أثبتوا تأويلات لهذه النصوص الطائفة الثانية قال يريدون بالظاهر ألفاظ النصوص الصغر هنا إذا أرادوا بالظاهر ألفاظ النصوص يعني ايش أن النص المراد به اللفظ فقط الآن اللفظ لما يأتي مثلا الرحمن عرش السواء هو لا يثبت لا يش ألف سين تاوى وألف لا يثبت إش أن السواء معنى حالها وارتفع ولا يقول كما قال مالك السواء معلوم فيجعل الظاهر هو خلاف الظاهر المفهو وهذا لا شك أنه غلط بين ولهذا الشيخ له عبارة جميل عن هؤلاء الكم كيف سأقضون يقول هؤلاء المفوضة المعنى الظاهر او المعنى الراجح لاحظ لاحظ تناقض المعنى الراجح يقول لا يعلم احد المعنى الراجح المتبادر منه الذي دل عليه دليل اختيار السياق يقول هذا لا يعلم احد لا يعلم احد يعني مثلا وجاء ربه الفعل جاء الكل يعرف انه جاء ما ذلك ايش يقول هذا لا يعلم احد و والمعنى آه افن المعنى الراجح يقولون المعنى الراجح يقول هذا ما اراده الله لا يريده الله نعم هذا يعني قالوا ان المعنى الراجح المتبادر منه الذي دل عليه الدليل والخلاص قالوا هذا لم يرده غير هذا مراد الله تعالى لا والمعنى المردوح هذا ايش قالوا إيش لا يعلمه أحد الا الله هم الان لا لا يعني في الواقع لا التفتوا للمعنى الراجح ولا المعنى المرضوح فالراجح قال هذا لم يرزه الله تعالى المعنى الراجح الذي هو ظاهر النص والمتبادر منه قال, إيش؟ قال هذا لم يرزه الله والمعنى المرضوح قال إيش هذا لا يعلمه أحد إلا الله هكذا قال الشيخ رحمه الله في در الجزء الأول صفحة 16 طيب تفضل وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاث معان أحدها يراد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الكلام وإن وافق ظاهرا وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب السنف في قوله تعالى هينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ومنه قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر أن يقول في ركوعه وسجودي سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي يتأول القرآن والثاني يراد بنف التاويل التفسير وهو صراح كثير من المفسرين ولهذا قال مجاهد امام اهل التفسير إن الراسخين في العلم يعلمون التاويل المتشابه فإن المتشابه فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه وهذا مما يعلمه الراسكون والثالث ان يراد بنف التاويل صرف اللفظ عن واهيه الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل من فصل يوجب ذلك وهذا التاويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه وتسميه هذا تاويلا لم يكن في عرف السلف وانما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام وظن هؤلاء أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يرادو به هذا المعنى ونصار في هذا التأويل على طريقين قوم يقولون إنه لا يعلمه إلا الله وقوم يقولون إن الراسلين في العلم يعلمونه وكل الطائفتين مخطئة فإن هذا التأويل في كثير من المواضع أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلمة عن مواضعهم الجنس تأويلات القرامقة والباطنية وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وإمتها على ذنبه وصاحوا بأهله من أكبر الأرض ورموا في آثارهم بالشهد صنف الإمام أحمد كتابا في الرد على هولاي والسماه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله فعاب أحمد عليهم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه ولم يكن أحمد ولا أحد من الأئمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرق معاني آيات الثاثة وأحاديثها ولا قالوا إن الصحابة والسابعين لهم بإحسان لم يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولم يقل بعض آياته وقال أفلا يتدبرون القرآن وقال أفلم يتدبروا القولا ومثلا ذلك في النصوص التي تبين أن الله يحب اي تدبر الناس القران كله وانه جعله نورا وهدى لعباده ومحال ان يكون ذلك بما لا يفهم معناه وقد قال ابو عبد الرحمن السلاني حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران عثمان بن, بن عفان وعبد الله بن مسعود انهم وعبد الله بن قالوا قلنا اذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والامل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا وهذه الامور مبسوطه في غير هذا الموضع والمقصود هنا ان من يقول ان, أن من يقول والمقصود هنا ان من يقول في الرسول وبيانه للناس مما هو من قول الملاحده فكيف يكون قوله في السلف حتى يدعي اتباعه وهو مخالف للرسول والسلف عند نفسه وعند طائفه فانه قد اظهر من قول ما كان الرسول يرى عدم اظهاره لما فيه من فساد الناس واما عند اهل العلم والايمان فلا هنا ما يتعلق بلفظ التهويل الشيخ تحدث عنه كثيرا في مواطن متحددة سواء في التدمرية تحدث عنه في القاعدة الخامسة وتحدث عنها أيضا في بيان تلبيس الجحمية في مواطن وفي الفتاوى السابع عشر اللي هي رسالة الكريف المتشاب والتهويل الجزء السابع عشر صفحة ربعمائة فيما بعدها وأيضاً قلنا في بيان تلبيس الجامعية في المجلد الثامن وعدة تسعين ومائتين وأيضاً في شرح حديث النزول في الفتاة الخامس خمسين وثلاثمائة هذه بعض المواطن التي تتحدث عنها الشيخ رحمه الله عن هذا المصطلح والشيخ حرر هذا المصطلح يبين أن التأويق كما ذكر في الأول أنه نفض ذيه إجمال ذي الشتراك في حتاج تفصيل لم يكن ممن يعني يعني يجيز التاويل مطلقا كما تجد عند بعض المتكلمه مثل بغوارك لما الف تعوي مختلف الحديث ورسم أيضا منع التاويل مطلقا كما تجد عند القاضي بي علا لما الف صاله تاويلات أو مثلا في المنقذ رحمه الله لما الف كتاب ذمه فصل لما في اللفظ من ايش من الذي يحتاج تفصيل الى بيان طيب هذا الامر الاخر هو المؤلد كما تلحظ بدأ بمعنى التأويل في القرآن فت... يقول لكم التأويل الحقيقة هذا معنى التأويل القرآن وإذا جعله التأويل في القرآن هذا معنى ثم ذكر عندك المعنى الثاني أن التأويل هو التفسير هذا عنده عند المفسرين او عند المتقدمين المفسرين ثم ذكر معناه عند المتأخرين من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين ووصف كلام وراجع الاحتمال مروح أما الأول فقال عندك هنا ان يراد بالتاويل حقيقه ما يلي فاذا التاويل لوصف القران معناه الحقيقه لن تكون في الخارج الحقيقة لن تكون في الخارج فتاويل الخبر تاويل مثل الخبر المعاد هو وقوعه وتاويل الامر هو ايش هو فعله وتاويل النهي هو ايش هو تركه كما قال سفيان بن عندنا هي تاويل الأمر والنهي أو الأرض بفعله والنهي بيش بتركيه وذكر عندك حديث عايش رضي الله عنها لما كانت تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يكسرنا يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ايش قصر يتأول القرآن يتأول القرآن اي ما جاء في قول تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هنا لما نزلت هذه السورة اذا جاء الصلاة الفتعة فيها فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذا أمر عند يقول في الركوع السجود كما سمعنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قال عاش يتاول قران وواضح ان معنى كلمه يتاول معنى ان هذا الامر صار ايش صار واقع هذا به النبي صلى الله هذا بين الشيخ رحمه الله بين الشيخ رحمه الله هذا بمثال واضح ينطبق عليه مثل ما نقول ان الشخص اولا علم وتفقه احكام المناسك وعرف ان يعني بس قضيه ان يعني يقدر في مثلا عرفه وفي مزدلفه علم ذلك وعرفه لكن هذا هو نوع من الفهم والعقل لكن متى يكون هذا حقيقي اذا عاين الانسان اذا عاين عرفه وعاين مزدلفه وعاين من ولا ذلك فهذا لا يكون العشق إلا بالمشاهده بالمغايره هكذا قال المؤلف عبد الله في البيان الدستاميه 9820 وبناء على هذا فالشيء الذي عاينته وشهدته تكون ايش عقلته فمثل ذلك لكن هل كل ما عقلناه غيبته شاهدناه نعم هل كل ما عقلناه غيبناه شاهدناه نعم طبعا نعقل في بعث ونشور وجزاء حساب وصراط وميزان كل هذا نفهمه وناقله لكن هذا ليس مشاهدة ولا معاين انما ايش إذا وقع حصلت المشاهده والمعاينه كان أيضا اسماء الله تعالى صفاته نؤخله ونفهمها هذه جهه غير جهه ايش المشاهده التي تكون في الخارج قال الثاني يراد لفظ التاويل التفسير وكما ذكر الشيخ عبد الله عند المتقدمين بس يعني قبل فبنجل لما يقول لك على التأويل تأويل قولي تعالى فكلها بمعنى التفسير هذا عند المتقدمين أما عند المتأخذين فكما ذكر الشيخ أن المتأخذين فرقوا بين التأويل والتفسير مثل التعلبي فالتالي تجده يفرق بينهما فيجعل التأويل على طريقة المتكلمين يصروا لكلاب احتمال الراجح ويجعل التفسير بمعنى الكشف والبيان طبعا هذا قال مجاهد إن الرسخين يعلمون تأويل نعم مجاهد يعني من من يقرأ الآية العمراء بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون فهو يقول أن الرسخين يعلمون تأويله يعني يعلمون إيش تفسيره من الشوائد الذي ذكره الشيخ في أن التأويل يطلق على التفسير حديث جابر في حجة عليه الصلاة والسلام وفيه يقول جابر رضي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله يعلم تأويله فهنا هذا ببعنى التفسير الثالث يراجع تأويله هذا كلام عن ظاهره أو احتمال الراجح هذا اللي معناه كما قال عندي فهم الرسوليين والفقهاء والمتكلمين المتأخرين قال عندك هنا وانما تسمي هذا وحده او طائفه تاخير ولا شيء هذا اقرب ما يكون ايش الى التحريف ولذا نجد ان المؤلف رحمه الله اسله على بالجوزي فعلم عنده مثلا من يعني الكلام لان بالجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير لما جاءت الامران ومعنه تاويلا ذكر القولين القولين الاولين ان الحقيقة الحقيقه والثاني تفسير وعرض عن عن القول الثالث قال عندك هنا وظن هؤلاء أن قوله وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله يراد به هذا المعنى لاحظ الآن ظنوا أن التأويل يراد به صرف الكلام عن الاحتمال الراجع احتمال أو عن ظاهره قال ثم صار في هذا التأويل على طريقه أو من يقولونه لا يعلمه إلا الله وقوم من يقولونه أن راسب علم يعلمونه لاحظ الآن وطل الغلط أنهم لما جعوا إلى آية أهل عمران لم يفهم من التأويل هذا المعنى الفاسق من المعنى الذي يوعد المذخلية صرف الكلام احتمال الراجع على عن الظاهر إلى معنى الآخر هذا مطول غلب ثم بعدها قالوا أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله هذا التأويل يصرف الكلام على احتمال الراجح أو احتمال الظاهر احتمال آخر لا يعلمه إلا الله وهطف الآخر قالوا أن هذا التأويل اللي يبصرف الكلام على احتمال الظاهر يعلمه الراجح المؤلف وكل الطائفتين مخطئة لماذا لما كانت مخطئة؟ لأن هذا التأويل كما بين الشيخ رحمه الله هذا التأويل لا حقيقة له هذا باطل هذا باطل والله تعالى يعلم امتفاءه فهذا التأويل له مثل التأويلات الجهمية ونحوهم التي هي تحريفات هذه باطلة تعالى فهي لا حقيقة لها فهي لا حقيقة له. ولهذا استدل المؤلف بآية الزمر قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في أرواف فهذا تأويل لا والله تعالى يعلم الأشياء على ما يعلمه عليه فهذا التأويل باطل فإذا كان باطل كيف يقال إيش لا يعلمه إلا الله قال عندك الشيخ هنا فإن هذا التأويل من باب تحريف الكلمة عن مواضعه إلى أن قال وصاحوا بأهلي من أبطاله ورموا في آثاني رموا آثاني بشواء بالحجج فهذه الحجج بمنزلة الشهب التي تحرق تلك الشبهات مثل ما قال الإمام الطيب الصواعق المرسلة قال وقد صنف الإمام أحمد نعم هذا الكتاب الإمام أحمد وكما بين الشيخ هذا الكتاب ألفه الإمام أحمد وهو في الحبس لما حمس رحمه الله في الفتنة ألف هذا الكتاب نوعب عنه الكتاب هذا العنوان المهم الرد على الزنادقه الزنادقه قوم يطلق على المنافقين والجهميه هنا اطلق شيخ الجهميه يعني اراد الجهميه المحضه أيضا ايضا الجهميه اليوم المعتزله فتجد الردود على على على جهم الصفوان وعلى ايضا المعتزله قال فيما شك فيه من متشابه القرآن وتاولته على غير تاويله هنا لما تجد هذه العناوين فيما شك فيه من متشابه القران فالامام احمد من خير هذه انها متشابه هي متشابه عندهم هي متشابهات ايش عندهم في مشكل فيه من متشابه القرآن قال الشيخ رحمه الله بين احمد انها ليست متشابهه عند هو عنده عند الراسخين لا هي متشابه هو قد في الكتاب فهو متشابه عند هؤلاء وليس متشابه عند الراسخين وهذا بيقرره لنا احمد ان المتشابه ايها الاخوه المتشابه في القرآن هو من المتشابه النسبي الإضافي ما في شيء متشابه يشبه حقيقي يستبع على جميع الناس يشتبه على جميع الناس وإنما يشتبه على بعض الناس ولهن قال رحمه الله ل Ludov ﷺ لم يقل إمام أحمد ولا غير من السلف أن في القرآن آيات تشتبه على جميع الناس لا وإنما إن كان ثمة متشابه يعني محل إشكال أو محل سرباء إنيه هو متشابه إضافي نسبي يعني يشتبه على قوم من دون, دون قو قال أندفع نوع الكتاب فيما شكل فيه وتأولته على غير تأويله لاحظ الآن الإمام أحمد كما تلحظ أيضا في هذا الإمام المهم أنه الآن لم يمكن التأويل مطلقا ما قال وتأولته أو أو أو لا, لا يمكن التأويل مطلقا وإنما أنكر عليهم ماذا أنهم تأولوا متشاب القرآن على غير تأويله والا لو تاولوه على تاويله يعني على تاويله الصحيح لا ليس فالامر في هذا مطلوب وانما قوله رحم الله على غير تاويله يعني تأولته ايش تاويلا باطلا او بعباره اخرى تقول ايش تاولته على غير على غير مراد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام قال ابن جعبا احمد علي من مفسر القران بغير ما هو معناه ولم يقول احمد ولا اهل من الرسول يمكن يعرف معاني ايات السمات وحدها هذا نفس الكلام في الفتاوى 17 ولا قال أن الصحابة تتابعهم محسن يعرف تفسير القرآني ومعاني فمثل ما الآن بالعباس يأتي إليه عناك بن مسائل ويجيب عنها بالعباس رضي الله عنه بعدها المؤلف أورد لك بعض الآيات الكريمات في قضية الأمر بالتدبر القرآن وهذه الآيات التي ذكر المؤلف كلها رد على أهل التفويض على أهل التفويض أو التجهيل وهذه الآيات ذكر ايضا المؤلف في القاعده الخامسه السدوميه وايضا ذكرها ايضا في القاعده المراكشية وايضا ذكرها ايضا في كتاب جواب الاعتراضات على الجواب الاعتراضات على الفتوى المصريه اثر جواب اعتراضات المصري على الفتوى الحمويه فهنا الايات التي تامر بالتدبر هي رد على اهل التفسير وجود ذلك وجود ذلك ان التدبر هو العقل والفهم العقل والفهم والله تعالى امر بيتدبر الكتاب كله ويدخذ في, في ذلك ايات الصفات يدخل في ذلك ايات الصفات يعني ينبغي ان نعقلها وان نفهمها وايضا امر اخر وهو ان الله تعالى حظة الكفار على التدبر حظة الكفار على التدبر افلا يتدبره القرآن افلا يتدبره القول فاذا كان الله تعالى حظة الكفار على التدبر فمعنى أن الكفار يمكنهم أو لا يمكنهم مثل إبقى القرآن فإذا الكفار أن يتبق القرآن فالمؤمنون من باب أولى يقول الشيء الإسلام رحمه الله أعظم أبواب الصد عن سبيل الله وإطفاء نور الله وإلحاد دعوة كون القرآن لا يفهم معنى يقول هذا أعظم أبواب الصد عن سبيل الله صار مذهب على التهويض هو أعظم أبواب الصد عن سبيل هكذا فيه جواب الاعتراضات الجواب على الاعتراض بخصوص الفتوى الحمويه وقال ايضا رحمه الله ان الله تعالى قال انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون فعلم ان معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه طيب هذا ما يتعلق بهذه المساله والله اعلم بيفضل وقول نفاتي باطل باطن وظاهره والرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعوه منزهون عن ذلك بل ما صلى الله عليه وسلم تركنا على محدثه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ الا عنها لا يزيغ عنها الا هالك واخبرنا ان كل من حدث بعدهم واخبرنا بان من بعدهم محدثات الامور فهو بدعه وكل بدعه ضلاله وربما اشهد ابراهيم كلامي بثمن جنون مجنون عامر جنون بن عامر وكل يدعي وصلا لليلة وليلى لا تقر لهم بذاك ومن قال من الشعر ما هو حكمة أو تمثل ببيت من الشعر فيما تبين له أنه حق كان قريبا أما يتبات الدعوة بمجرد كلام منظوم من شعر أو غيره فيقال لصاحبي ينبغي أن تبين أن السلف لا يقرون بمن, انتحل بمن انتحلتهم وهذا ظاهر فيما ذكره هو وغيره ومن يقولون عن السلف ما لم يقولوه ولم ينقله عنهم أحد ولم ينقله عنهم أحد له معرفة بحالهم وعدل فيما نقل فإن الناقع لابد أن يكون عالما عدلا فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب وعمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناع فضرع خواصها ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخارية ومسلما أو أحاديثهما إلا باستماع كما يذكر ذلك العامة ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب وكتبهم أصبق شاهد بذلك فيها عجائب وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمصطوفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت والحكايات في هذا كثيرة معروفة هذا أبو الحس الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه ثم رجع عن ذلك وصبح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم وأدى أبو حامل الغزال مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياض والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقت والحيرة ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف وإن كان بعد ذلك رجعه إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجاما عوامي عن علم الكلام وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتاب الذي صنف في أقسام الأداء لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الثلسفية اما رايتها تشفي علي فما رايتها تشفي عليلا ولا ما تروي قليلا ورايت اقرب طريقة القرآن القران في الاثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه وقو في النفي ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميه في المقاله ومن جرب مثل تجربه عرف مثل معرفتي وكان يتمثل وكثيرا نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين الضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذن ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحل ويقرره واختار مذهب السلف وكان يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني أعرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته لقد خذت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت مهما ناهني عنه والآن, والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجوين وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي وقال عقيدة عجائز نيسابه وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني أخبر أنه لم يجد عند الفلاتفة المتكلمين إلا الحيرة والندب وكان ينشد لعمري لقد طفت المعاهد كلها والسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضع أن تفحائل على ذقن أو قارع سن نادمي ومن الفارغ من متاخر الاتحاد دي القصيد السائيه معروفه بنظم السلوك وقد نظم فيها الاتحاد نظم رائق اللفظ فهو اخبث من لحم فهو اخبث من لحم خنزير في صينيه من ذهب وما احسن تسميتها بنظم الشكوك الله أعلم بما فيها بها وبما اشتملت عليه وقد نفقت كثيرا و بالغ اهل العصر في تحسينها والاعتداد بما فيها من الاتحاد لما حضرت الوفاه انشد إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ضفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاط أحلامي ولقد كان من أصول الإيمان أن يثبت الله العبد بالقبل الثابت في الحياة الدنيا وفي العاخرة كما قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كيمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للنفس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والكلمة أصل العقيدة فإن الاعتقاد هو الكلمة التي أعتقدها المرء وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشيك وهو اتخاذ إله, وهو اتخاذ إله مع الله فإن ذلك باطل الله حقيقة له ولهذا قال سبحانه ما لها من قرار ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات وعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ظلال وبعدا, وبعدا عن الحق وعلما ببطلانها كما قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كالسراب النقيعة يحسبه الضمآن معا حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أووك بلمات في بحر الجية يشاه موض من فوقه موض من فوقه السحام بلمات بعضها فوق بعد إذا أصر يده لم يقدراها وما لمج عليه الله له نورا فما لهم نور ثمماهم الن بللك السبحانه مثلين أحد ما أحد ما بللك السبحانه مثل أحد ما مثل الكفر والجهه للمرركب الذي يحسبه صاحبه مووضدة وفي الواقع يخ خيا معدوما ك السرااد أن قل إلى الحقيقة أقل. وأن القلب عطشان للحق كعطش الجسد إلى الماء فإذا طلب ما ظنه ماء أن وجده سرابا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهكذا تجد عامة هؤلاء خارجين عن السنة والجماعة والمثل الثاني مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه حقا ولا يرى فيه هدى والكفر المركب مستلزم للبسيط وكل, ب... وكل كفر فلا بد فيه من جهل مركب وضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبينه حال الاعتقاد الفاسد ويبين حال ال... ويبين ويبين حال عدم معرفة الحق وهو يشبه حال المغضوب عليهم الضالين حال المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى نسال الله العظيم ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وان يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنه طيب هنا آه... في قول اراهيم الله وقول ذات ذات باطن باطن وظاهر لما يقولون نفات هذه ايش ما سبق فاهل التخيل واهل التاويل واهل التفويض كلهم على كلهم على هذا الضلال على هذا البطله قالوا ربما انشد بعض اهل الكلام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه والصني رحمه الله عليهم لما علق على الكتاب قال احد هم من الذي انشد هذا البيت أنشده مملغا البيت مجروم بلي عامر وإنما قال هنا أنشده, أنشده العز ويقول الذي أنشد هذا البيت العز بالحبد السلام رحمه الله يقول كل من يدع وصلا بليلة وليلة لا تذكروا لهم بذلك قال فمن قال من الشيء ما هو حكم وتمثل بيتمشنا نعم اما التفسير تاعو بالمجرد كلام منظوم هنا يعني فاتت عندنا مساله لما يكون كل يدعي وصل بليله يعني مقصود وق... بهذا البيت يعني يراد به معنى فاسد ان الكل يدعي ايش صاحب الحق آه... وهذا تجد حتى مع... عند بعض هادئه العصر لما يقول كيش ان الحق مش كل من ايش الم... كل من يرى إن الحق عنده لكن هذا كلام مردود لان عندنا حق ثابت وبين نص رحيل تعلق فماذا بعد الحقي إلا, إلا الضلال بقي الكلام في قضية الاستشهاد بيت من الشعر لما قال المؤلف أما إثبات الزعب مجرد كلام منظوم من الشعر غير فيقال الصعب ينبغي ان تبين لنا أن السلف لا يقرون بمن انت الشيخ له كلام في موضوع الاحتجاج بالأشعار على بحين القرآن آآ في آآ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى العموية يقول وأيهما أحسن الاستشهاد على معاني القرآن بنفس ألفاظ الرسول عليه الصلاة والصحابة أو الاستشهاد غيث من الشعر كقوله إن الكلام لفي الوآد أو قول قد استوى بشر على العراق قال بعدها لا يجوز أن يقال معنا الآية لمجرد إثناد الشعر الغريب فإن لم يكن هذا معلوماً وكذا غيره بطلة دلالة المحيل هكذا في اول جاوب الإحراضات الصفحة التاجعة المقصود الشيخ رحبه الله أن معاني القرآن الواضح البينة لا يحتج, يش أن يحتج بها يش في هذه الأشعار طيب الله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 الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح من احتاج أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب والفرس الروم إلى قول شاعر فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم يعني لحظة قصة الشيخ إن الأمور الواضحة البيّنة ما يحتاج أن توقع للشاعر فلان ولا قال إينا يعني مثل كلام أن الكلام هو مجموع لأظهر معنا هذا كما يقول الشيخ معروف عند العرب وعند العجم معروف عند الفرس الروم يأتي يا هؤلاء الشاعر ونحوهم يقول لك لا الكلام هو بكلام النفساني المعنى ويحتجه بقول الأخطر النفراني إن الكلامنا في الفؤاد وإنما دعي للسان وعلى الفؤاد يليه يقوم من يحتج على مثل هذه الأمور الضارة بقول شاعر وهذا الشاعر كما ذكر الشيخ يعني مملوء بالإشكالات يعني من جهة إن هل قال لنا الكلام ولقال لنا البيان وهل هو موجود في ديوان أم ليس موجود وهل يعني من, من صور الاحتجاج أم لا مع هذا كله فالأمور الضالحة لا تتوقف عليش على ماذا؟ على قولي شعراء العرب إنما يحتاج إليه كما ذكر الشيخ في فيما يكون غريبا ولهذا مثلا في نفس جواب الاعترارات المصرية أن بل عباس رضي الله لما في التفسير في التفسير القرآن لكر في أثرا له قال فابتغوه في الشعر في شعر العرب فبين الشيخ السلام أن هذا إنما يكون فيهش في ألفاظ الغريبة اما النصوص الواضحه البينه المعاني واضحه على معنى الكلام ولا معنى استوى ولا وحذلك هذا ما احتاجه تنظر الى تلك الاشياء او مثلا المعاني المعاني توضحها الشارح شيء يوضح الشارح خلاص ما احتاجك تقول لي قال علماء اللغه ولا قال فلان اللغوي النبي اصلا بعرف الايمان بوضع انه اشرحها باحاديث الاو الغيث لمن شهاده الله عنه رسول الله يقام الصلاة ويقام الزكاة وأن تؤدي خلص مغانين هذا تعريق نبي سلم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ما يحتاجه تقول لي إيش لغتنا والتصديق والتصديق لا يكون إلا بالقول واللسان النبي عليه السلام عرف الإيمان فما بعد هذا تعريف هذا الجواب الذي يتعرفونه أنه هذا أن التصديق أن الإيمان لغتنا والتصديق فهو كما بين الشيخ رحمه الله وغيره أن التصديق بالأفعال ما هو فقط بالأقوال والاعتقادات التصديق بالأفعال وهذا الذي إذا جاء به التنزيل في قوله تعالى من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عادوا عليه في قوله تعالى ونجيناه أي رعب قد صدقت الرؤية وكذا وهذا معروف حتى بلغة العرب لما قال كثيرة صادقة يعني كثيرة صادقة أن تقدم مجرد سواليف وكلام طيب ذكر عندك بعض الأمثلة من يعني أنهم قليلين معنى في دار السلام ابو المعالي وشيخ الاسلام ذكر هذا في التسعينيه وقال يعني, يعني في كتابه في الفقه ايش اسم كتابه بالضبط يا سعد نيات المطلب كتابه ذكر الشيخ في التسعينيه ان كتابه في الفقه نيات المطلب ليس شيء من عيش احاديث البخاري او قال عن الصالحين قالوا المخالفه ها هذا قال انا لا يعرف من إيش إيش قال انه, إنه لعرض الحديث الحيش ما جاء فيش سننش الدارقطي كذا قال شيخ الاسلام ودارقطي معروف ايش انه الف كتابه ايش يجمع غرائب ايش الاحاديث شهد على انه ماذا ان بضاعته من جهات الحديث ابن الخطيب والرازي معروف ايش يعني عن الحديث اما حيره المتكلمين وضلالهم فاذكرها الشيخ هنا وذكر ايضا في في الدرق الاول 5900 وذكر طرفا منها في الحمويه فهذه شهاده هؤلاء القوم في حيرتهم وضلالهم وان منهم من تاب عند الموت أو قبل الموت قال عندك هنا الاشعر هي 40 سنة ثم ترك ذلك بعض يقولوا انتقل طريقه ابن كلاب ثم انتقل لطريقة السلف مرت بثالث مراحل وبعض من قلنا مرت بمرحلتين الذي يعنينا ان ان أنه رحمه الله نعم في كتاب لبانه انتقل لطريقة السلف لكن كما قال الشيخ رحمه الله فما قال ابن تيمي أن, ان, ان, ان, ان الأشعري لم يكن خبيرا بمعرفة مذهب السلف على التفصيل ولهذا بقايا مذهب ابن كلاب بقيت معه وقال رجع وقال لطريقة الإمام محمد صرح بذلك في لبانه لكنه لم يكن يعني على دراية بمذهب السلف على سبيل التفصيل فلهذا بقيت بعض رواسب مذهب بن كلاب عنده الغزاري ذكر عندك شيء ما لكن هنا قال ويحل في آخر الأمر نعم هو, هو يعني فتن بطريقة الكشف الصووي أما قضية وقف الحيرة هو سلك في هذا الطريقة الباقلاني كما بيّن الشيخ السبعينية قال قال مدته الكلامية من كلام شيخي في الإرشاد والشام الجويني قال في أصول الفقه مسلك الباقلاني اللي هو مذهب الواقفة وتصويب المجاهدين فعند هذا التوقف وأن كل مجتهد مصيب هكذا كل مجتهد مصيب وأيضا مذهب الواقفة في قضية نصوص الوعيد نصوص الوعيد يتوقفون في إنفاذ الوعيد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 وأن النصوص الوعيد أن عموم الوعيد محفوظ ليس لهم لكن هذا الوعيد متحقق بماذا بإجتماع الشرطة وانتفاع المهانئ طيب الرازي حيرت يبينه كلام الشهر الثاني لعمري لقد تصل هذا ذكره في أول كتاب نهاية القدام له كتاب اسمه في علم الكلام نهاية القدام أنشد هذه الأبيات بقي عندنا أبن الفارض ظهور هذه الزهذه القصيديه كما قال ابن كلله قصيده لاحظ نصاف الشيخ قصيده تمم كما قال ابن الشيخ كان هي هي مثل ايش يعني لحق نيف في صينيه في ذهب فهو يقول الشيخ العباره يعني يشير الى ان لما تنظر الى مبانيها والى الفاظها فيها جزالة فيها بلاغه لكن لما تنظر الى مضامينها ومعانيها تجد فيها الزندقة والكفر الصراح فهي في غاية الزندقة يعني ابن الفارض ينشد القصيدة ويخاطب الرب سبحانه وتعالى يخاطب ربنا كما كما يخاطب الشخص امرأة أو كما يخاطب انتها تعال عن ذلك علوم كبيرا فهي القصيدة في, في غاية الزندقة وهي يعني كما أنها في غاية الزندقة وفيها القول بيحزن وجود والاتحاد إلا كما ذكر الشيخ عندك إيش هناك من إيش يعني من بالغ في تحسينها الشيخ تحدث عن هذه القصيدة في الجزء الثالي من الفتاوى في مواطن متعددة من صفحة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة ثلاثمية عرض لهذه القصيدة وكان يقول رحمه الله يقول كثير من أهل السلوك من العباد لا يعرفون مقصد ابن الفارغ لا يعرفون مقصد ابن الفارغ يعني تجد حالة يحفظ القصيدة ويرددها وينشدها ولا يعقل إيش هذه المضامين وقال ايضا في موطن آخر قال وينشدها الكثير من عوام الدين عوام المتدينة والخير ويتواجد. يتواجد يتواجد ينفع له ويتحرك ويعني من الطرب والوله قال وهو لا يقوى واني تكرر الجمله بعض الاناشيد الان تجي بعض الناس يرددونها ويعني يتغنون بها ويتواجدون وما لا يعقلونه لانه ذم الانشاد انتبه الانشاد او السماع يعني لا ينفع عن ايش عن الجهل وعدم العلم والعاد في يحبون السماع النصارى يحبون السماع والصوفيه تاثروا بالنفاره فاتجد السماع يحرك الوجد ويحرك العاطفه لكن دون عقل فهم خلافا للنظر والاستدلال الذي يحرك الذهن تجد الذين يبتلوا بالسماع القصائد والاناشيد تجد انه يغلب عليهم الوجد والعاطفه ويغلب عليهم الحال ويغيب ويغيب عنهم ايش العقل والفهم والنظر والاستدلال طيب الكلام لي بعده واضح بقي عندنا هنا لما ذكر عندك المثالين الكفر أو الجهة المركب والجهة البسيط آه هذا ذكر الشيخ رحمه الله بشيء من التفصيل في الدراء الخامس ستة سبعين وثلاثمائة وأيضا ذكره طرفا منه في الإيمان الكبير أرواع ستين واثين وفي الفتاوى العاشر صفحة واحد ومئة هنا طبعا لا شك أن أيهم أشنا الجهة المركب أو الجهة البسيط نعم أكيد الجهة جاهل مركب لانه جاهل ولا يعلم وجهه الجاهل المركب تجد ليس معرضا فقط بل هو معترف يعني يعرض عما جاء به الرسل ويعترف اعراض واعتراف ايهما اصل الاخر ايهما الاصل الان الجاهل البسيط واصل هنا ولهذا قال الشيخ رحمه الله في هذا الموقف صاحب عندك الايه الايه والذي كفر اعمالهم كسراب بقيع هذا الجهل المركب او كظلمات في بحر اللجي هذا الجهل ايش البسيط ف او كظلمات هذا مو البلاء الاعراض عن ما جاء بالرسل صاحب الجهل البسيط او الكفر البسيط البسيط اللي قادر المركب فتجد انه ايش عنده اعتراض اما صاحب الجهل المركب عنده ايش ليس معترض فحزب ايضا ايش معترض قال الشيخ الضلالة هو الاعراض عما جاء بالرسول والثاني معارضته بما يناقضه قال فمن الثاني الاعتقادات المخالفة للوحي هذه معارضة قال فكل من أخبر بخلاف ما أخبر الرسول فقد ناقضه وعارضه ولهذا نجد أنه البدع عندما ينشع إعراض, اعراض واعتراض اعراض واعتراض إلى قال ومن لم يفهم خبر الرسول ما فهم خبر رسول يحلف هذا من الجهل أو الكبر البسيط ثم قال وأصل المركب هو البسيط أصل الجهل المركب أصله البسيط فإن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق اللي هو هذا الجهل البسيط كان معرضا نعم كان نعم كان معرضا لأن يعتقد بنقيضة فلاحظوا الآن إذا صار القلب خاليا من الحق فهذا يعول به لماذا إلى أن يعتقد نقيضه وإلى الاعتراض فقول الشيخ رحمه الله الكبر المركب مستلزم للبصير يعني أيضا هي عبارات التي فيها تجوز وإلا المعنى الكبر المركب مستلزم ولا متضمن ها متضمن لكن كما قلنا الشيخ رحمه الله يتجوز في المصطلعة دلات الاستلزام دلات تضمن هذا يجع في كغير المثال المؤذن حضر الصلاة نعم نعم انا وقت الاقامه كم سبعه لا نحبس اصحاب الصوفيه ومن امثله ما ينسبه كثير من اتباع المشايخ الصوفيه هي المشايخ صادقتين من الكلب والمحالي والمحالي اي او يكونوا من كلامهم المشابه الذي تاولوا على غير تاويله او يكون من علاقات بعض الشيوخ وزلاتهم او من ذلبه بعضهم اخطائ مثل كثير من البدع والفجور الذي يفعله بعضهم بتأويل ساغ نضيج غير ساغ فيرفع, فيرفع عنه أو يتوب منه أو يكون له حسنات يغفر له بها أو مصائب يكفر عنه بها أو يكون من كلام متشبهين بأولياء الله من ذوي الزهادات والعبادات والمقامات وليسه من أولياء الله المتقيم بل من الجاهلين الظالمين المعتدين أو المنافقين والكافرين طيب هنا يقول رحمه الله من أمثلة ما ينسبه كثير ما لما يقول شيخ لما من اتباع المشاكل لن مش شيئا مشاكل من تسميل يعني هنا الآن في هذا يعني ذكرنا بكلام قاله في العبودية وقاله في جواب الصحيح وهو سبب ضلال غالية الصوفية قال الصوفية والنصارى السبب الضلال الشيخ ذكر طرفاً منه لكن جمعها في ثلاثة أمور اولا ألفاظ مجملة متشابعة هذا واحد والثاني خوارق ومنوها ايات وكرامات والثالث اخبار مكتوبة فتجد أن ضلال العباد من هذه الجهة أما من أخبار مكتوبة ذكر عندكم من الكذب المحال او ألفاظ مجملة متشابهة لما قال أو يكون من كلام متشابه أو خوارق توقع خوارق ويظنون أنها كرامات وآيات هي في الحقيقة غلاء هي مجرد خوارق شيطانية وحيال إبليسية قال بعدها بعد ما ذكر هذا الكلام رحمه الله ذكر عندك ايضا كما طريقه الشيخ رحمه الله من انه يعلم الحق ويرحم الخلق ذكر ان هؤلاء الذين وقعوا في هذا الضلال او الكذب والمحال ما يكون محال مستحيلا ان يغفر لهم بالمحظات الحجر بان كله يعني ذنوب بان كله حسنات يعني مكثره او مصائب تمحو هذا الوعيد بحقك الى ان قال أو يكون من كلام المتشبهين بأولئة الله من ذوي الزهادات والعبادة العلم وليس هو نعم. هنا يشير الشيخ رحمه الله هناك بعضهم يعني أفاق يتشبه بالعباد وهو يعني من هو فاجر مثل ما قال عندك الشارع الطحوية عن هذا الصنف قال إيش قد يكون إيش زكريا زكريا متحيلا زكريا يعني يقول إيش يظهر التنسك والتعبد وهو يبطن الفسق والفجون هذا وجد عند هؤلاء العباد من ضارب بالمسك وهو في حقيقه ايش فاجر ضال طيب الان نقعد هذا ولا توفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعي.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مستت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا ايها الناس ادعوا انك كاذب الى ربك كجحا فملاقيه فاما من اوسى كتابه بيمين فسوف يحاسب وسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلد الى اهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو شبورا ويصلى تعيرا إنه كان في أهله بسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفط والليل وما وسط والقمر إذا استسط لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم لَا لا يكتدون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 غير المغضوب عليهم ولا على الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر نزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم ينكل امر سلام هي حتى ما طلع الله أكبر. Samia Allah li man hamidatih.